إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كرأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذَانكَ مَتاء الحياةِ الدُّنْياَا واللَّهُ عدَهُ حُسْنُ الْمَآاب قلْ الأأَونَ بِئكُم بِخَيرم م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 مَنَّ فَغُفِر للَنا ذُنُوبَناَا وَقِنَا عَذاَابَ الصّابِرِينَ والصادقِينَ وَالقَانتِينَ وَْمُافِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرينَ بالِالْأَسْحَ شَييدَ الله أنن النَّول إِ غَ إِللاا هُوَ وَالمَلا ايكت وقول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام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 ناصر الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بان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 وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُولِي تَنَزَّلَ عَلَيَّ رَبِّي وَسَجَّدَ لِي وَارْكَعِي مع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 فَكَتَا يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تَدَّخِرُونَ في بيوتكم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 قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمٍ خَلَقَهُ مِنْ ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من المترين اتيمن يا اكمن العلم فقلت انا ولدعو ابنا انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبته الفنجع لعنه الله على الكاذبين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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلما ولاكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمله بقنة قُرِيَ وَأَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ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 بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وهم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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَتُغَيِّرُ الدِّينَ الَّذِي يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 إلا الذين تَابُوا مِن بعد ذَلِكَ وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إلا الذين تابوا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون يا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أهل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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأوقذكم منها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 وَلَو آمَنَ هلُ الْ الكتابابِلَ كَانَ خَيرَ لهُمْ منِنْهُم المُؤمنِنونَ وَكثَرهُمفاسِكُون لَ يجرُْوكُمْ إللااأَذَ وَإي يقاتِلووكُمْ يوّوكُم الْ الأذَبََسُم مَ لا يصَرون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 ماتقوم قايمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 وأنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَإذَا لَكُكُمْ قالَاوا آممَن وَإِذاَا خَلَ وَعَُّ عَلَيكُم الْ الأأَنامِلَ منِنَ الغَيض قُلْموتُ بِغَيضِكُم إِن الله ظَانِيمُ بِذاتُ الصّدوب إِن تَمْسَسكُم حَسَنَةُ تَسُهُم وَإِن تُسَبَكُم سَيئَةُ يَفَْح بِهَا وَإن تَصِْنُ وَتَتَّكُ لَا يَذُرّكُمْ كَيدُكُم شَيْئ إِ اللهَ بِمَا يَعمللونَ مُحط وَإذ غَدَْوتَ منِنْ أَهَلِكَةُ بَوئ المُؤمنينَ مَ قاعد القِتَال والله سَمع عَم إهَم الطَّ إَتَ مِن قوم ان تفشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذلل الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتوطم إن قلوبكم به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 مَاذَا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلْبُتُّمْ عَلَىٰ آثَارِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن الله اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم فِي الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم مَا سَرَفَكُم عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَنِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل عن الله إن الله يحب المتوكلين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 والله بَصير بِمَا يَعْمَنُ لَدِمَنَّ اللهُ على الْ المُؤمِنِينَ إِزْبَاسَ فيِيجِ مَرسول م أَ فُسِجِ يَطْلُوا عَلَّْم آياتاتِِ وَيسَكجِم وَيُعَّمُجُم الْ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن يَوْمٍ الْتِقَال جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عنهم إِنَّ رَبَّهُم يَرْزُقُهُمْ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم.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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الان باغي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان وإن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذ ذا كثيرا وان تصبر وتتق فان ذلك من عزم الامور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 ضَيِعَ عَمَلُ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ آَجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَهُ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا يُدْخِلُهُمْ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 لِكُلٍّ أَجْرٌ مَا عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفلحون.